إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَّدَ لَأُمُّكَ وَأَدْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان برأء بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخنطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرض فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ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 وما خلَقُ السماء أَ الأربَ وَما بَنهُ مَا بعاقلَ ذَانك وَّ الذيينَ كَفَوا فوين للَّذين كفَوا مِ الار أَم ن جعل الذيلَ آمن وَعملِل الصالحاتِكَ المُحسدينين في الأوْ أَم ن جعل المَُّقين كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياته لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعِشْيَاقُ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 فركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكية كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أثراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 فَكُنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ قالوا قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَسُدُّهُ عَذَابًا أَوْ ضَعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ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 إن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُ نَبَأَهُ بَعْدُ حِجْرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلصا له الدين الاله لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء امان عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يَخْلُقُ ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على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 فَأَمَّا الَّذِينَ عَبَدُوا يستمعون دُونِ اللَّهِ فَمَا هُمْ بِعَابِدِينَ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 الله نَزَّنحسَنَ الحَديث كتابًا متَشابِم مثَانيتَقُ شَائر مِنْه جُود الذيينَ يَخْشَوونَ رَهُم تَقُ شَائرُْ مِنْهُ جُود الذيينَ يَخْشَوونَ رَبَّهُم ثمُمتَلن جُودهم وَقُلوبم إلى ذكر الله ذَلِكَهُدَ الله يَهْدي بهِهِ مَشاب ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب حيث لا يشعرون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 وَرَأَى مِنَ اللَّهِ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ يَتَشَاكَسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَل لَّيَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وإنهم ميتون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 قل يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلّ عَلَيْهِ عَذَابٌ نُقِيمُ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ فمن اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الموت ويرسل وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ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 قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا الخل الارض جميعا ومثلهم معه نفتدوا به لافتدوا به من سوء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 ثُمَّ إِذَا خَوْلَنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا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 الصَفوا على أَافُسِهِم لا تَقَنَقُِ الرَّحْمَةِ الل إِ الله يَغْفِر الزُلُوبَجَع إِهُهُ الغَفُور الرَّحيِيم وَانبُ إى رَبّقُم وَأَسْلمُ لَهُ مِن قبلَلأَ يأتَكُ العذااب مِنْ قبلَِ أَنْ يَأتِيَكُم العذاابُ ثَُّ لا تُصَرُون وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ لا يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ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 ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفاستهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خَالِقُ كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون وَلا قوح إك وَإِ الذلَ م قَكَ لإنشكتَ لا يحبق عملك لاإِن أشتْرَكْتَ لا يحبقَّ عملُكَ وَلَتكونَّ مِن الخاصِرين فَّه فَبُود وَكُم مِ وَماَا قَندَر اللهَّه حَقَّ قَدْه وَالْأَرْرضُ جَع قَبِلَّتُهُ يَوْمَ القِيامَةِ والالسَّمواتُ مَطوةُ بِيَمِينِ سُحَالهُ وَتَعَلى عََّا يُشْرِكُون وَنُفِقَ فيِي الصّورِ فَ صَعِقَ مَن فيِي السمواتِ وَمنَن فيِي الأررضضِ إِلَّا مَنج الله ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ فِيهِمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا وُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَوُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمرا حتى إِذَا جَاءُوهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وَصقَ ال الذي دَقَ رَََّهُم إلىلَى الجَنَّةِ زُمَرًا حتىََّ إِذَا جَاءُهَا حََّ إِذاَا جَاءُهَا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 وأورثنا الأرض لتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون